يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تبكون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين